فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من دنا زكاة وكانت تقيا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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا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 فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إنني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرم بواردتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد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 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبرن عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الدّاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن